بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خايبخشندى مهربان سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حرتي لا أسمان كانوا زويدا بباتشيا دخادكات وتنها أوظاليكار درستا 119. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ذيارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار خوازات كبيبا ورانخا وان كتابي دركر لمالو شويني خوين بو يكم كابونوا بتمانب أي مسلمانين كلقلاكان يان دربتن خوش يان وايان دزاني كقلاكان يان ديم لسزاي خو بویا سزای خوایم بو هات لشوینه ک او کومان یم بوینه دتو وخواتر سچ شخص تناو دلیا نو ک خان وکانی خویان یان ویران دکرد بدستی خویانو بدستی ایمانداران انځه پند ورگیرن ای خاونان الجلاء عذبهم الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أجر خوادر بدريل سبريار ندا نايا. بأجمان لدنيادة سزايددا. ولا روجدوا يجد أبو أوانه سزا إجري ذو زخ. ذلك بأنهم شاق الله ورسوله. وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أمس زائبهو او ابو دجائتي خواهو بيغنبري انكرت وهركس ايك دجائتي خوابكات او براستي سندني بتينا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين أبي بريتان لدار خرما يا ليجران بويستاوي لسر بنكانيان أو بفرماني خوابوا وبوصر شور كردني وما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 او دسکوتانک خواسان دیوبو پیغمبرکی لمالی بن النظیر ایوبو بدس هنان هیت اسبو دا کبی وخوا بسره موشت یک دا ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فللله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 او اي خوادز پیغمبر خز لسروة سامان دهات يکان او بو خواو بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبو بو خزمان و هتيوان و هجاران و تا دست با دستی پی نكره لنا و من دكان تان داو بس و او پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیدان وري بگرن و او اي قد غكر وازی لبینن و لخواه بترسن با قمان خواه قورس سختا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أودس أواني كدركرا لماليانو سامانيا هولي بهري خاو رزامندي أوددا ويارمتي خاو في غمدي هر الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.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 خردی ام به بارگی باور او ای کوز بکات بولا خوش یاندوی وشقنابن لذلی خو هیچ زوره حسودی و بخیلی اگلبر او ای بکوس و باوی اوان ادن بسر خو یاندا با خوش بن پی و اوک سای خویل رجدی درونی به ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ألين أي فرور دقار خوش ببا لإيمان ولو برايانش خوش كوتون لإيمان هنا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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ آيه <تصفيق> سَرِنْ جَيْكِدْ نَدَاوَ بَلَيْ أَوَانِي كَدُورُو بُون أَلَيْن بَو برادرانيان كَبِبَاوَر بُون لَجُو لَكَ خَوَنْ كِتِيبَكَانْ اگر در بکرين امش لقلتان در دردتين وَهَر جيس فرمانباري كَس بِغُمانْ إِمْيَارْمَتِي إِوَ أَدَيْنْ بِغُمانْ خَاشَاتِي أَدَاتْ كَأَوَانْدْرُوزَنَن لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اغر درب كرين اوان لقليان ددناتن واغر زنجيان لدش كر ياار متيان نادن واغر ياار متيان بدن بيغمان اششينو فشت هال اكن باشان سن اخرن لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون براستي ايبا <overweight> تاخوا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتات ذلك بأنهم قوم لا يعطلون. نزولكت <تصفيق> زنكتان لقلنا كان همو پيكوا مگر لناو ديهاتي قائم كراو دا يالا پشت ديوارا و دجاةيني وان ينظر سخطا توواد زاني كأوان كو پيكوا لكاتيك دا دل ينزيايا او بحوي اوية كأوان نفامن كمثل الذين من قبلهم قريبا ذقوا بآل أمرهم ولهم عذاب أليم. داستاني أمزول كان وق داستاني أوانا كلا بيش دابون بماويت كم سرندامي كار وبو أوان هيا سزايس خد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ نموني أمنا باكا وكشيطان وياه كبمروفي ودبي بروابة نذاك باب الروابو شيطان وتي براستي من بريم لتو بيغمان من الاخفاي پرور دياري دترسم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. جاسر نزامي هردوشان أواك كبيجمان هردو لادو زغدة ابن بهامي شيي وأمايس زاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنذر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي أوان كبا ورتن هنا والأخوة بترسن وهمو كسيب باسرنز بدات بزاني تسيبش خوي نرد وبوب باشراجي والأخوة بترسن براستی خو شاره زابوی کدی کن ولا تكنو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولائکهم الفاسقون وکوان مبن کخوایان لبیر خویان بردوا نجخواش اوانی لبیر خویان بردوا تو هر اوان درچوان لفرمان اخوا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون دوزخيان بهشتيان وكيقنين بهشتيان رزقار سركوتون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 لا يمكنك أن يكون هناك فرصة لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم خواهر أو ذاته هتشاني پرستنية بيضغ أو زاني همون هيني وآشكراكانا هر أو بخشنده مهربانا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون او او خواهي كبازغلو پرسترابي ترنية تاشاو پاكو بيگردو اشتی دەرو دياکەرو چاودێر و خاون شك و شایستەی هەموو گەورەی ەکە پاچ و بێگەی بۆ اوخواە لە ها بەشانەی هو الله له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هر او خواه بدهه نرو دهه نرو ونچشه هر بو او همو نوه چهر اجوانو پاک هر چيل آسمان کانو زويدا استایشی اودکن و هر او بالا دستی کار بجه